بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني والعشرون من مجالس جرد تفسير العليمي رحمه الله تعالى وما زلنا مع تفسير سورة الأنعام قال المفسر في قوله تعالى قل ما ينجيكم من ظلمات البر والبحر قال قل من ينجيكم قرأ يعقوب بالتخفيف والباقون بالتشديد من ظلمات البر والبحر شدائدهما وكانوا إذا سافروا في البر والبحر وظلوا الطريق وخافوا الهلاك دعوا الله مخلصين فينجيهم فذلك قوله تدعونه تضرعا قال علانية وخفية سرا قرأ أبو بكنا عن عاصم خفية بكسر الخاء والباقون بضمها وهما لغتان لئن أنجانا من هذه خلصنا قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف أنجانا بألف بين النون والجيم من غير تاء أي لئن أنجان الله من هذه الظلمة وقرأ الباقون بالياء والتاء المفتوح بين الجيم والنون وكذلك هو في مصاحفهم لنكونن من الشاكرين لله تعالى والشكر هو معرفة النعمة مع القيام بحقها قل الله ينجيكم منها قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف وهشام ينجيكم بالتشجيد والباقون بالتخفيف ومن كل كرب أي غم ثم أنتم تشركون الأصنام به وهي لا تضر ولا تنفع قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الصيحة والريح والحجارة والطوفان كعاد وثمود وقوم لوط وقوم نوح وأصحاب الفيل أو من تحت أرجلكم الخسف والرجفة كقارون وقوم شعيب أو يلبسكم شيعا يخلطكم فرقا مختلفين ويريق بعضكم بأس بعض بالحرب والقتل في الفتنة انظر كيف نصرف الآيات نبين لهم بالحجج والدلالات لعلهم يفقهون يفهمون ما هم عليه من الشرك والمعاصي وكذا به قومك أي القرآن وهو الحق الصدق لا محاله لست عليكم بوكيل بمسلط الجئكم إلى الإيمان إنما أنا منذر لكل نبأ خبر مستقر منتهى فيتبين الصدق من الكذب والحق من الباطل وسوف تعلمون تهديد وإذا رأيت الذين يخوضون بالاستهزاء في آياتنا يعني القرآن فأعرض عنهم لا تجالسهم حتى يخوضوا في حديث غيره غير الاستهزاء وإما ينسينك المعنى إن شغلك الشيطان بوسوسته حتى تنسى النهي قرأ ابن عامر ينسينك بفتح النون وتجديد السين من نسى وقرأ الباقون بسكون النون وتخفيف السين من أنسى فلا تقعد بعد الذكرى أي تذكر للنهي مع القوم الظالمين بالتكذيب والاستهزاء ولما تحرج المسلمون من مجالسة المشركين بعد النهي نزل وما على الذين يتقون الخوض من حسابهم آثامهم الخوض هنا كأنه قدر المفعول يتقون الخوض مع كما يخوض الخائرون من حسابهم آثامهم من شيء أي ما يلزمهم بمجالستهم إثم يحاسبون عليه ولكن ذكر أي عليهم أن يذكروهم بإظهار الكراهية بإظهار الكراهية لهم لعلهم يتقون الخوض وذر الذين اتخذوا دينهم أي الذي كان يجب عليهم أن يتخذوه وهو دين الإسلام والقرآن لعبا ولهوا لأنهم كانوا إذا سمعوا القرآن تلاعبوا استهزاء ولهوا عنهم هنا المفسر فسر اتخذوا دينهم الدين الذي ينبغي الذي كان يجب عليهم أن يعتقدوا دين الحق اتخذوا دين الحق لعبا ولهوا وفيها وجه آخر في تفسيرها لكن أقصد هنا الانتباه لما يذكره وغرتهم الحياة الدنيا حتى أنكروا البعث المعنى اعرض عن المشركين ولا تلتفت إليهم وذكر بي أي بالقرآن أن تبسل نفس أي مخافة أن تسلم للهلاك بما كسبت وأصل الابسال المنع ومنه أسد باسل لأن فريسته لا تفلت منه فتبسل أي تمنع بكأنها تحبس <تصفيق> ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع يدفع عنها العذاب وإن تعد كل عدل أي تفتدي كل فداء لا يؤخذ منها أولئك إشارة إلى الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوة الذين أبسلوا قال ارتهنوا بمعنى قريب من حبسويا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم قال شديد الحرارة وعذاب أليم بما كانوا يكفرون بساب كفرهم قيل ونزل لما دعا أبا بكر ابنه عبد الرحمن إلى عبادة الأصنام قل أنا من دون الله ما لا ينفعنا إن عبدناه ولا يضرنا إن تركناه ونرد على أعقابنا إلى الشرك مرتدين بعد اذ هدان الله بإنقاذنا منه كالذي استهوته الشياطين هوت به أي طلبت هويه وضلالته طلبت يعني دلالة الصيغة قرى حمزة استهواه بألف ممالة في الأرض حيران متردد لا يدري أين يذهب له أصحاب على الطريق يدعونه إلى الهدى يقولون له اتينا ارجع إلينا فلا يلتفت إليهم وهذا مثل ضربه الله لمن يدعو إلى الآلهة ولمن يدعو إلى الله قل إن هدى الله هو الهدى يسجر عن عبادة الأصنام ما معنى يزجر عن عبادة الأصنام؟ يقصد أن هذا أن هذه الجملة دلالتها هكذا. دلالة قل إن هدى الله هو الهدى أن أن فيها زاجرا عن عبادة الأصنام باعتبار قصر الهدى على هدى الله سبحانه وتعالى. <تصفيق> وأمرنا لنسلم أي وقل وأمرنا ان نسلم لرب العالمين. وأنا أقيم الصلاة والتقوى أي وأمرنا بإقامة الصلاة والتقوى الله. وهو الذي إليه تحشرون تجمعون يوم القيامة وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي حقا ويوم أي واذكر يوم يقول كن فيكون والمعنى فيكون جميع ما أراد من موت الناس وحياتهم قوله الحق أي الواقع لا محالة وله الملك يوم ينفخ في الصور يعني ملك الملوك يومئذ زائل كقوله والأمر يومئذ لله والأمر لله في كل وقت هذا يذكره إيه إيه إيه احترازا وإلا فهناك تعليل في ويعلل يعني لماذا ذكر الأمر يومئذ لله وله الملك يوم ينفخ في الصور مالك يوم الدين ونظائر ذلك قال والصور يوم ينفخ في الصور والصور القرن الذي ينفخ فيه وهو كهيئة البوق عالم الغيب والشهادة أي ما غاب عن العباد وما يشاهدونه وهو الحكيم الخبير سبحانه أي وذكر إذ قال لأبيه آزر واسمه تارح وآزر لقب ومعناه المعوج واشتقاقه من الوزري الاسم هنا يصير على قضية الاشتقاق طبعا إذا كان إذا كان عجميا محضا فلا يذكر فيه اشتقاق ولكن مثلا بعض أهل العلم إنهما الاشتقاق في في هذه العالم الاعجميه ولا يلزم من ذلك يعني لا يلزم من ذلك يقال كيف يعني لا يلزم مثلا أو لا يريد عليه مثلا اعتراض ينهي المسألة بأن يقال مثلا له هذا علم عاجمي لم يكونوا لم يتكلمون العربية فلا يصح أن تقول هكذا باشتقاق الأمر يعني أدق من ذلك يعني, يعني قد يستقيم له أنهم ما كانوا يتكلمون العربية وأنهم وأن العلم أعجمي وفي نفس الوقت يكون هناك وجه للاشتقاق لايس هذا محل التفصيل في ذلك ولكن لأن ذكر قضية الاشتقاق هنا قد تستغرب قال واشتقاقه من الوزر الإثن قرأ يعقوب بضم الرأ أزره يعني يا على النداء وقرأ الباقون بالنصب في محل الخفض لأنه أعجمي لا ينصرف النصب في محل الخفض يعني هو مجرور مجرور علامة جره الفتح أتتخذ طيب هو قراءة الجمهور قراءة الجمهور أين محل أو أين بداية القول أين بداية المقول هنا على قراءة الجمهور يا أزر على قراءة الجمهور على قراءة الجمهور لا على قراءة الجمهور وإذ قال ابراهيم لأبيه آزارى أتتخذ فيكون على قراءة الجمهور بداية المقول من قول يتتخذ وعلى قراءة عقوب يا آزرى فهذا من المقول وإذ قال ابراهيم يا آزروا كأنه قال يا آزروا أتتخذ طيب قال أتتخذ أي تعبد أصنام آلها دون الله إني أراك وقومك في ظلال عن الحق مبين ظاهر الدلالة قرأ عصم وخلف ابن عامر ويعقوب إني بإسكان الياء والبقون بفتحها وكذلك نري إبراهيم أي كما ريناه البصيرة في دينه والحق في خلاف قومه نريه ملكوت السماوات والأرض أي خلقهما وخلق ما فيهما الدال قال الدال على الروبوبية والوحدانية روي أنه رأى جميع السماوات والأرض وما فيهما حتى العرش وأسفل السفل فرأى عاصيا فدا عليه فهلك ثم آخر فدا عليه فهلك ثم آخر فدا عليه, عليه فهلك ثم آخر فأراد أن يدعو عليه فقال تعالى أنت مستجاب الدعوة فلم تدعون على عبادي فإنما أنا من أعبدي على ثلاث خلال إما أن يتوب إلي فأتوب عليه وإما أن أخرج منه نسمة تعبدني وإما أن يبعث إلي فإن شئت وعفوت عنه وإن شئت وعاقبته قال وليكون عطف على المعنى معناه نريه ملكوت السماوات والأرض ليستدل به يقصد المعطوف معطوف على ليستدل به المقدر يعني قال وليكون من الموقنين قال من الموقنين الموقن العالم بالشيء علما لا يمكن أن يطرأ له فيه شك فلما جن أي أظلم عليه الليل رأى كوكبا قر حمزة والكسائي وأبو بكر وخلف وورش وابن ذكوان رأى كوكبا ورأى أيديهم وشبهوا بإمالة الرأي والهمزة حيث وقع وثقهم أبو عمرو في إمالة الهمزة فقط وروي عن السوسي أربعة أوجه فتح الراء والهمزة وكسرهما وفتح الراء وكسر الهمزة وعكسه وروية عن أبي بكر وجهان كسر الراء وفتح الهمزة وكسرهما وروية عن حمزة كسر الراء وفتح الهمزة والبقون بفتحهما وكذلك رأى الشمس ورأى في النحل ورأى المجرمون في الكهف ورأى المؤمنون في الأحزاب روي أن إبراهيم عليه السلام ولد في زمن نمرودة ابن كنعان ابن سنهاريب ابن كوش ابن سابل نوح وهو أول من وضع التاج على رأسه ودعا الناس إلى عبادته حكي أنه رأى له منجمه أن مولودا يولد له في سنة كذا في عمله يكون خراب الملك على يديه أو خراب الملك على يديه فجعل يتتبع الحبالة ويوكل بهن حراسة فمن وضعت أنثى تركت ومن وضعت ذكرا حبل إلى الملك فذبحه وإن أم إبراهيم حملت به واسمها يونا وقيل غير ذلك وكانت شابة القوية فسترت حملها فلما قربت ولادتها بعثت تاريح أبا إبراهيم إلى سفر فمضى إليه ثم خرجت هي إلى غار فولدت فيه إبراهيم وتركته في الغار وكان مولده عليه السلام بكوثة من إقليم بابل من أرض العراق على أرجح الأقوال في ليلة جمعة ليلة عاشوراء لمضي ألف وإحدى وثمانين سنة من الطوفان وكان الطوفان بعد هبوط آدم بألفين ومائتين واثنتين سنة وبين مولد إبراهيم عليه السلام والهجرة النبوية المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 2893 سنة على اختيار المؤرخين والاختلاف في ذلك كثير وتقدم ذكر وفاته وقدر عمره ومحل قبره في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى وإذ بثال إبراهيم ربه بكلمات وكانت أي أمه تفتقده في الغار فتجده يغتذي بأن يمص أصابعه فيخرج منها عسل وسمن ونحو هذا وكان يشب شبابا لا تشبه الغلمان يومه كالشهر وشهره كالسنة ولم يمكث في الغار إلا خمسة عشر شهرا وتكلم فقال لأمه يوما من ربي قالت أنا قال فمن ربك قالت أبوك قال فمن رب أبي قالت نمرود قال فمن رب نمرود قالت له اسكت فسكت فرجعت إلى زوجها فقالت له رأيت الغلام الذي كنا نتحدث به أنه يغير دين أهل الأرض فإنه ابنك ثم أخبرته بأمره ومكانه فأتاه ونظر ونظره وفرح به فقال له إبراهيم يا أبتاه من ربي فقال أمك قال من رب أمي قال أنا قال فمن ربك قال النمرود قال فمن رب النمرود فلا فلطمه لصمة وقال له سكت فذلك قوله عز وجل ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ثم إن إبراهيم قال لأمه يوما اخرجيني من الغار فأخرجته عشيا فلما خرج نظر وتفكر في خلق السماوات والأرض ثم قال إن الذي خلقني ورزقني ويطعمني ويسقيني لربي ما لي إله غيره ثم نظر إلى السماء فرأى كوكبا قيل إنه الزهر وقيل المشتري قال هذا ربي ثم أتبعه بصره ينظر إليه فلما أفل أي غاب سئمه. قال لا أحب الآفلين أي لا أحب ربا لا يدوم وهذا يدل على إعمال عقله وعلمه إذ الآفل لا يجوز أن يكون إلها فلما رأى القمر بازغا قال طالعا أول طلوعه قال هذا ربي فأتبعه بصرة، فلما أفل سائمه ورجع بفكره متوجها إلى ربه، وقال لئن يهديني يهدني ربي أي يثبتني على الهدى، لأكونن من القوم الضالين استعجز نفسه واستعاذ بربه في درك الحق، لأن الهداية والتوفيق بيده سبحانه، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا أي الطالع ربي، هذا أكبر، لماذا قال أي الطالع هنا؟ بأن الشمس مؤنثة وقال هذا ربي لم يقل هذه ربي قال هذا فالمفسر يبين اسم الإشارة المذكر على ما يعد قال الطارع البازو قال هذا ربي هذا أكبر من الكواكب والقمر فلما أفلت قال سئمها فتوجه إلى ربه بقلب سليم ووجه وجهه للحق بصد واليقين وقال يا قوم إني بريء مما تشكون من الأجرام المحدثة إني وجهت وجهي قراء نافع أبو جعفر وابن عامر وحفص عن عاصم وجهي بفتح اليأ والبقونة بإسكانها الذي فطر السماوات والأرض حنيفة مائلا إلى الحق وما أنا من المشركين فنقله الله من علم اليقين إلى عين اليقين ثم إن أباه ضمه إليه فشب شابا حسنا وروي أن القصة التي وقعت له في حال مراهقته وأن أباه وقوبه كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب، فاراد أن ينبئهم على الخطأ في دينهم ويرشدهم إلى الحق من طريق النظر والاستدلال، فقاله على وجه الاستفهام والتوبيخ لهم وإقامة الحجات عليهم في عبادة الأصنام والكواكب، كأنه قال لهم هذا ربي بزعمكم أو مثل هذا يكون ربا ثم عرض إبراهيم عليه السلام عليهم في حركته وأفوله أمرت الحدوث وأنه لا يصلح أن يكون رباً ثم في أخرى أعظم ثم في أخرى أعظم منه أو أعظم منه ثم في الشمس كذلك فكأنه يقول فإذا بان في هذه المنيرات أنها لا تصلح للروبية فأصنمكم التي هي خشب وحجارة أحرى أن يبين ذلك فيها هذا الذي يذكر قول آخر يعني والأول يعني ذكر قولا على يعني على سبيل الجزم ثم بعد ذلك قال رواية الأول أنه أن كلام إبراهيم عليه السلام كان من باب النظر أنه كان من باب النظر أما في قول الأخر الذي يذكروه فكان من باب المناظرة لقومه يقول ولا زال صلى الله عليه وسلم أي إبراهيم عليه السلام في جميع أحواله مجملا مكملا حتى أكرمه الله تعالى بما أكرمه من الآيات البينات والكرامات الباهرات ثم ألبسه خلعة الخلة، وجعله من أول العزم من الرسل، وجعله أبى الأنبياء، وتاج الأصفية، ونور أهل الأرض، وشرف أهل السماء، وكان أبوه آزر يصنع الأصنامة، ويعطيها له ليبيعها، فكان إبراهيم يقول من يشتري من يضره ولا ينفعه، فلا يشتريها أحد، فإذا بارت عليه ذهب بها، إلى نهر فصوب فيه رؤوسها وقال لها شربي استهزاء بقومه وما هم فيه من الضلالة حتى فشى استهزاؤه بها في قومه وأهل قريته وحاجه قومه خاصمه في دينه قال أتحاجون في الله أتجادلونني في توحيد الله وقد هدان للتوحيد والحق قرى نافع أبو جعفر وابن عامر أتحاجوني بتخفيف النون بخلاف عن هشام والبقون بتشديدها إضغاما لإحدى النونين في الأخرى ومن خفف حذف إحدى النونين تخفيفا وأثبت أبو عمر وأبو جعفر الياء في هداني وصلا وأثبتها يعقوب في الحالين وقرأ الكسائي هداني بالإمالة ولا أخاف ما أي الذي تشركون به أي لا أخاف معبوداتكم لأنها لا تضر ولا تنفع وذلك أنهم قالوا له احذر الأصنام فإنا فإن نخاف أن تمسك بسوء من خبل أو جنون يعيبك إياها فأجابهم بذلك إلا أن يشاء ربي شيئا أي إلا أن يشاء أن يلحقني بشيء من المكروه بذنب عملته فتتم مشيئته وثع ربي كل شيء علم أي أحاط علمه بكل شيء أفلا تتذكرون فتعرفون الحق من الباطل وكيف أخاف ما أشركتم قال ولا يتعلق به ضرر ولا تخافون أنكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا حجة المعنى لما تنكرون علي الأمن في محله أنه لا يخاف ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في محل العطب لأنكم تشكون بالله فأي الفريقين أحق بالأمن الموحدون أم المشكون وإنما لم يقل أينا أنا أم أنتم احترازا من تزكيه نفسه إن كنتم تعلمون صدق القول فقال الله تعالى قاضيا بينهم الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فلما نزلت الآية شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله فاينا لم يظلم نفسه فقال ذلك إنما هو الشرك الم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشك بالله إن الشرك لظلم عظيم وتلك قال إشارة إلى ما احتج به إبراهيم على قومه من قوله فلما جن عليه الليل إلى قوله وهم مهتدون حجتنا طبعا هذا الذي يذكره وتلك حجتنا هذا عود الإشارة هنا الذي يذكره على معنى المناظرة قال حجتنا آتيناها إبراهيم حجة على قومه حتى خصمهم نرفع درجات من نشاء بالعلم إن ربك حكيم عليم يضع كل شيء في موضعه قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب درجات بالتنوين والباقون بغير تنوين وتقدم يكون فيها إضافة وتقدم اختلاف القراء في حكم الهمزتين من كلمتين في سورة البقرة من تفسير قوله تعالى من يشاء إلى صلاة المسلم كذلك اختلافهم في نشاء إن ربك ووهبنا له إسحاق ويعقوب تقدم ذكرهما في سورة البقرة كلا منهما هدينا ووثقنا وأرشدنا ونوحا هدينا أي من قبل إبراهيم وتقدم ذكره في سورة العمران ومن ذريته يعني نوحا هنا الضمير عاده على نوح ومن ذريته قال يعني نوحا لأنه ذكر في جملتهم يونس ولوط ولم يكون من ذريه إبراهيم وداودا وسليمان وأيوب قال تقدم ذكر سليمان عن ذكر الانبياء هو يفصل في في, في نسب الأنبياء وذكرهم وما ورد في تاريخ وفاتهم إلى غير ذلك في اول ورود للنبي في على ترتيب على ترتيب المصحف على ترتيب التفسير فمن الانبياء ما ذكروا قبل ذلك منهم من, من يعني هنا اول ذكر له فيفصل فيه قال تقدم ذكر سليمان في سورة البقرة وداود وايوب في سورة النساء ويوسف قال هو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام ولد لما كان لأبيه من العمر 91 سنة فوقع له مع اخوته وفي ملك مصر ما سنذكره في سورة يوسف إن شاء الله تعالى وعاش 120 سنة وبينه وبين موسى 400 سنة وتوفي بمصر ودفن بها في وسط بحر النيل في صندوق من الرخام وذلك أنه لما مات تشاحن عليه الناس حتى هم أن يقتتلوا كل يحب أن يدفن في محلته فرجاء بركته ثم رأوا أن يدفن في النيل فيمر عليه الماء ثم يصل إلى جميع مصر فتعمهم بركته ففعلوا ذلك ولم يزل مدفونا ثم حتى كان زمن موسى وفرعون فلما سار موسى ببني إسرائيل نبشه كما تقدم ذكره ملخصا في سورة البقرة عند تفسير قولي تعالى وإذ فرقنا بكم البحر وحمله على عجل من حديد ودفنه بحبرون في البقيع خلف المغارة التي بني عليها الحيز السليماني حذاء قبر يعقوب وجوار جديه إبراهيم وإسحاق عليهم السلام وقيل دفن بقرب نابلس والأول هو المشهور عند الناس وقد استفاض فلم ينكر والقصة أو بعض هذه القصة له أصل في الحديث في قضية دفن يوسف عليه السلام في مصر تحت ماء وأنها اللي هي في القصة المشهورة قصة المشهورة عجوز بني إسرائيل وخروج موسى عليه السلام بخروج موسى عليه السلام ومعه جسد يوسف ودفنه في الأرض المقدسة قال وموسى تقدم ذكره في سورة البقرة وهارون في سورة النساء تلخيصه ومن ذرية نوح هدينا جميع المذكورين بعده وكذلك نجز المحسنين أي ونجزي المحسنين جزاء مثل جزاء إبراهيم برفع درجاته وكثرة أولاده والنبوة فيهم. حد عنده ملاحظة هنا في ختام تفسير هذه الآية. المفسر لما يقول وكذلك نجزي المحسنين يقول ونجز المحسنين جزاء مثل جزاء ابراهيم يعني وكذلك كأن الكافة هنا تشبيه ذلك مثل هذا نجزي المحسنين الموصفين بالاحسان فيقول في مثل جزاء إبراهيم برفع درجاته وكثره أولاده والنبوة فيهم طيب يعني عمتا ذكر إبراهيم هنا عمتًا ذكر إبراهيم هنا وكأن الكلام صار على إيه؟ كأن الكلام صار على أن هو هو محتمل إنه يكون سيدنا إبراهيم على التفسير أنه من ذريات الضمير عائد على نوح عليه السلام ولكن وكذلك نجيز المحسنين ممكن هنا يذكر إذا كان أول الكلام في سيدنا نوح يذكر هنا أنه في نوح أيضا يذكر أيضا أنه في نوح أقول وزكريا ويحيى وعيسو على فكرة يعني من الملاحظات ان في التفسير هنا يعني فيما قرأناه إلى هذا الموضع يعني إن هو في أكثر من موطن يتكرر منه هذا الأمر إنه ربما يبدأ الكلام بقول ثم يختم ثم يختم مثلا الآية أو بعد آية أو آيتين على قول آخر كأنه يختمه على قول آخر. هذه الملاحظة يعني ليست فن لا هذه ملاحظة مما يؤخذه على التفسير ومن أسبابه أحيانا يكون النقل يعني حيكون يكون من أسبابه النقل الاعتماد على ال يعني وهو ينقل الكلام فربما يعني يقع زلل في الانتباه إلى أن هذا القول المنقول مثلا من هنا لا يصح مع القول الذي ذكرته سلفا اخترته سلفا يعني الأول يلزم منه كذا الثاني يلزم منه كذا ولعل بعضنا يعني ممن يتابع ويدقق النظر لاحظ هذا الأمر, يعني لاحظ هذا الأمر في تكرري في الكتاب وزكريا ويحيى وعيسى قال تقدم ذكرهم في آل عمران والمائدة وفي ذكر عيسى دليل على أن أولاد البنات من الذرية فإذا وقف على ذريته دخل أولاد البنات وهو مذهب مالك وبه قال أبو يوسف عن أبي حنيفة روايتان والراجح المقدم من مذهب أحمد المنصوص عنه أنهم لا يدخلون إلا بقريرة فقوله من مات فنصيبه لولده ونحوه وعنه رواية ثانية أنهم يدخلون فاختاره جماعة من أصحابه وعليه العمل قال وإلياس هو ابن بشر ابن فنحاص هذه صاد ابن ان ابن إلعيزار ابن هارون ابن عمران أرسل إلى أهل بعلبك وسيأتي ذكره في سورة الصفات إن شاء الله تعالى كل من الصالحين الكاملين في الصلاح طيب يعني من باب التنشيط يعني بعض الحضور بعض الحضور بيحضروا حضروا تفسير سورة الصفاتي في مجلس تفسير الإيجي هل في شيء آخر ممكن يذكر في نسب إلياس بعضهم ربما يذكروه في نسب إلياس طبعا هذا لم ينص عليه في التسليل إيجيل أنا لمثل هذا ولكن عندما بل الذهن شايف لي حاسن نارضة إن يعني الناس نايمين شوية طيب سأترك السؤال معلقا كل من الصالحين قال الكاملين في الصلاح وإسماعيل قال هو ابن إبراهيم تقدم ذكره في سورة البقرة وليسع هو ابن أخطوب ابن العجوز استحفظه الياس على بني إسرائيل ثم استنبئ قرأ حمزة والكسائي وخلف واليسع بتجديد اللام وسكون الياء والليسع قال وقرأ الباقون مخففا بفتح الياء وسكون اللام وهما لغتان اسم ليسع أو يسع ودخلت عليها ال. قال فمن قرأ بلامين فأصل الاسم ليسع ثم دخلت الألف واللام للتعريف ومن قرأ بلام واحدة فالاسم يسع ودخلت الألف واللام زائدتين كزيادتهما في نحو الخمسة عشر قال وهب اليسع صاحب الياس وكان قبل زكريا عليه السلام ويونس هو ابن متى وتقدم ذكره في سورة النساء ولوطن هو ابن هاران ابن آزر سمي لوطن لأن حبه ليط بقلب عمه إبراهيم أي تعلق ولصق نفس الكلام في قضية النظر في الاشتقاق في الأسماء العجمية وكان إبراهيم يحبه حبا شديدا وكان ممن آمن به وهاجر معه إلى مصر وعاد إلى الشام وأرسله الله إلى أهل سدوم وكانوا أهل كفر وفاحشة، وسنذكر ملخص أخبارهم في محله إن شاء الله تعالى، وقبره في قرية كفر بريك، تبعد عن حبرون نحوا من فرسخ من جهة الشرق، وكلا فضلنا على العالمين بالنبوة، ومن آبائهم وذرجياتهم وإخوانهم، قال عطف على كلا، اللي في ختام الآية السابقة، أي وفضلنا بعض آبائهم وذرجياتهم وإخوانهم، فإن منهم من لم يكن نبيا ولا مهديا ومن أبا من طبيد يقصد واجتبيناهم واخترناهم واديناهم أرشدناهم إلى صراط مستقيم تكرير لبيان ما هدوا إليه ذلك إشارة إلى ما دان به هدى الله دين الله يهدي يرشد به من يشاء من عباده لأنه المتفضل بالهداية ولو أشرقوا أي المذكورون مع جلالة قدرهم لحبطا لباطلا عنهما كانوا يعملون وكانوا كغيرهم في سقوط ثواب أعمالهم أولئك الذين اتيناهم الكتابة أي الكتب المنزلة عليهم والحكمة العلمه والنبوة الرسالة فان يكفر بها أي بهذه الثلاثة هؤلاء يعني كفار مكة فقد وكلنا بها أي بمراعاتها قوما ليس بها بكافرين يعني الأنصار وأهل المدينة وقيل الأنبياء الثمانية عشر الذين ذكرهم هنا. والباء في بكافرين زائدة لتأكيد النفي. قال والمعنى جميع من ذكر وثقنا بالإيمان بهذه الأشياء وليس كافرين بها بل يحفظونها. هؤلاء الذين هدى الله يعني الأنبياء المتقدم المتقدمة ذكرهم. فبهداهم فبسنتهم اقتده اتبع طريقتهم. في التوحيد والصبر على الميثاق دون الشرائع لأنها مختلفة والهاء فيه هاء الوقف قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف اقتدي قل بحذف الهاء في الوصل استغناء به عنها وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر بإشباع كسرة الهاء وصلاتها بياء في الوصل وهشام باستلاس كسرتها في الوصل بغير صلة تشبيها لها بما هو أصل سواء كسرها أو اختلف كسرتها فوكأنها تشبيه لها بما أصوأ قرأ الباقون بإثباتها في الحالين لثبوتها في المصاحف وسكنوها وصلا لأنها للسكت قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الكفرة المعاندين لا أسألكم عليه أي القرآن أجرا جعلا من جهتكم كما لم يسأل من قبل من النبيين إن هو أي القرآن إلا ذكر للعالمين أي تذكير وعظة لهم وما قدر الله حق قدره أي ما عظموا حق عظمته فيما وجب له واستحال عليه إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء رويا أن مالك بن الصيف من أحبار اليهود ورؤسائهم جاء يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم بزعمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها أن الله يبغض الحبر الثمين فأنت الحبر السمين قد سمنت من مالك الذي يطعمك اليهود فضحك القوم فغضب ثم التفت إلى عمر فقال ما أنزل الله على بشر من شيء فقال له قومه هويلك ما هذا الذي بلغنا عنك فقال إنه أغضبني فقلت ذلك فقالوا له وأنت إذا غضبت تقول على الله غير الحق فنزعوه من الحبرية الحبرية والحبرية هو الحبر والحبر وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف فنزلت الآية ثم قال نقضا لقولهم وردا عليهم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى عن الثورة نورا وهدى للناس نيرا وهاديا نيرا وهاديا يقصد هذا مصدر وصف به يكون حالا تجعلونه قراطيس دفاترة مبددة تبلونها تظهرون ما تحبون وتخفون كثيرا من نعة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم قرأ ابن كثير وأبو عمرو يجعلونه يبدونها ويخفونها بالغيب في الثلاثة لقوله وما قدر الله حق قدر بإعتبار أن هذا غائب فأكمل الغائب وقرأ الباقون بالخطاب فيهن لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وقوله يعني هذا معطوف عليه وقوله وعلمتم ما لم تعنوا بالخطاب اليهود كل هذا التعليل لقراءة الخطاب الباقين يعني قراءة الجمهور الخطاب أقول لقولي قل من أنزل باعتبار من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فهذا ما قولوا لهم فيكون الكلام مخاطبونا يقول الكلام يخاطبون بهذا الكلام واقول علمتم وعلمتم ما لم تعلموا وهذه لا تقرا الا علمتم ف يعني يستدل به على قراءه الخطاب يقول اي علمتم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تعلموا أنتم ولا اباؤكم قال زيادة على ما في التوراة وبيانا لمن التبس عليكم وعلى أبائكم الذين كانوا على منكم قل الله هذا راجع إلى قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فإن أجابوك وإلا أنت فقل الله أنزله ثم ذرهم في خوضهم باطلهم وجهلهم يلعبون أي لاعبين ومعنى الكلام التهديد وهذا كتاب يعني القرآن أنزلناه مبارك كثير الفائدة والنفع مصدق الذي بين يديه من الكتب المنزلة قبله ولتنذر يا محمد صلى الله عليه وسلم قال قراءة الجمهور بالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقرا ابو بكر العاصم بالغيب اخبارا عنه صلى الله عليه وسلم ام القرى أصل البلاد مكة ومن حولها هم أهل شرق الأرض وغربها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به أي بالكتاب وهم على صلاتهم الخمس يحافظون يداومون قال ونزل في مسيلمة الكذاب صاحب اليمام حين زعم أنه نبي يوحى إليه ومن أظلم ممن افترى اختلق على الله كذبا فزعم أن الله بعثه نبيا أو قال أوحي الي ولم يوحى إليه شيء وهو عبد الله بن سعد بن سرح كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فلما بلغ قوله ثم أنشأناه خلقا آخر قال عبد الله فتبارك الله أحسن الخالقين تعجبا من تفصيل خلق الإنسان فقال عليه الصلاة والسلام اكتبها فكذلك أنزلت فشك عبد الله وقال لئن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه إن كان كاذبا لقد قلت كما قال ولحق بالمشكين مرتدا ثم أسلم قبل الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران طيب هنا ممكن يعني هذا ورد في التسليل قالوا أن هذه الآية نزلت في مسلمة أو الجملة الثانية منها نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي صرح أو ابن صرح كما ذكر هنا وال يعني هذا طبعا قد يشكل عليه ان مكيت السورة هذا قد يشكل عليه مكيت السورة مكيت سورة الأنعام وزعم مسيلمة الكذاب النبوة هذا متأخر جدا وقصة عبد الله بن سعد بن أبي صرح الكلام طبعا هو قال فلما نزلت وذكر سورة المؤمنون وكأن هذا الإملاء من النبي صلى الله عليه وسلم كانت لما نزلت يعني عمّا المقصد أن هذا إن أشكل عليه الخبر يعني كون الخبر متأخر عن نزول الآيات عن نزول آية الأنعام فمن الممكن أن يحمل على طبعا هذا لا يقال في عبارات المتأخرين يعني هذا لا يقال في عبارات المتأخرين هو يحمل على أنه من باب المثال يعني لا يحمل على أنه سبب نزول الآيات أقول لا يحمل عليه كلام المتاخرين أن كلام المتاخرين الأصل فيه أنهم يعني هذا قد يذكر في كلام السلف، كلام المتقدمين يقول نزلت نزل في مسيلمة الكذاب، لكن الأصل عند المتاخرين أن يحرر هذا، أن يحرر هذا وإلا فلما المتاخر يقول نزل في أحيانا بينظر لموضوع الصيغ في أسباب النزول يأتي هنا يقول يا ترى هو يقصد نزل فيه صيغة غير صريحة لا مثل هذا المفترض يعني المتأخرون لا يفعلونه نتكلم على صيغ المتقدمين متاخر يحرر مثل هذا ولا يعبر بمثل هذا إن وقف على هذه المسألة يعني إن وقف على هذه المسألة عشان دكتين جدا بيقع فيه الخطأ ان أحيانا مثلا لما حد يعرف مثلاً طريقة السلف في التعبير عن أقوال في التفسير أو يعرف مثلا أسليم السلف في التفسير أو الصيغ التي يستخدمونها مثلاً في بعض الأمور مثل الكلام في أسباب النزول يظن أن هذا في كل الأقوال في التفسير لغاية 1445 لا هذا الكلام إنما يذكره في كلام السلف وكلام المتقدم ممكن لو في حد مثلاً بعد طبقات السلف قريب منها فمثلاً ممكن مثل هذا يذكر فيه لكن عند المتأخرين لا يقال مثلا فلان أراد بذلك أن يفسر بالمثال أنه يفسر باللازم مثلا لا هو الأصل عند المتأخرين غير ذلك إنما يوجهون كلام المتقدمين فيضع كل شيء في محله ومن أسباب هذه المشكلة, المشكلة تسمية هذه الأمور مثلا مثل الكلام على أسليب التفسير أو الكلام على الصيغ ونحو ذلك وضعها تحت عنوان مطلق اسم أصول التفسير فيظن الظان أن هذا في كل التفسير من أوله إلى آخره وفي كل ط... كل صياغات المفسرين وإنما يذكر هذا عند السلف وربما يقيد على فكرة في العنوان ولا ينتبه القارئ أو لا ينتبه الدارس للكتاب لا ينتبه إلى أنه مقيد وهذا يظهر أثر كثيرا في مثلا حد مثلا بيقرأ في تفسير ابن كثير مثلا ولا بيقرأ في الجلالين مثلا وبيقرأ في... فيقول ما يمكن هنا بيفسر, بيفسر باللازم أو يمكن هنا بيفسر به بي... المثال ونحو ذلك هو لا يحمل لا يحمل الكلام المتأخر بهذه الطريقة إلا يعني بقراءة ضعيرة جدا إنه يقصد مثل هذا طيب نكمل يقول في قوله تعالى ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله يريد المستهزئين الذين قالوا لو نشاء قلنا مثل هذا ولو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ الظالمون في غمرات الموت شدائده وأصله من غمر الشيء والملائكة باسطوا أيديهم لقبض أرواحهم ويقولون إذ عجل لهم أخرجوا أنفسكم أرواحكم لنقبضها والجواب محذوف أي ولو ترهم في هذه الحالة لرأيت عجبا اليوم تجزون عذاب الهون أي الهوان بما كنتم تقولون على الله غير الحق من ادعاء الولد والشريك له ودعوى النبوة والوحي وكنتم عن آياته تستكبرون تتعظمون فلا تؤمنون ولقد جئتمون فرادا قال وحدانا بلا مال ولا شافع جمع وحدان كسكران جمع وحدان كسكران طعا الجملة دي أكيد فيها خطأ يعني يعني إحنا أملنا بكلمة واحدة هذه واحدة هذه الكرة في التفسير فكسران فلعلها جمع فردان كسران هو كلمة فرادة كلمة فرادة جمع طبعا مختلف هل كلمة فرادة جمع أصلًا ولا مش جمع يعني ثم إذا كانت جمعًا فهي جمع لإيه وفيها يعني جمع لثريد مثلا وغير ذلك يعني في أقوال عدة منها أن تكون جمعًا لفردان فردان كسكران وسكران يجمع على سكره وفردان يجمع على فرادة فهذه لعلها فردان وهي تشبهها في الكتابة تشبهها في الكتابة لعل ال يعني لما أرجع النظر في مخطوطة ولكن ولا لع... يعني تحتمل أن تكون خطأ في النظر يعني قرأ كلمة فردان في دان في الآخر هو فردان فظنني هي وحدان مذكورة وحدان قبل ذلك كأنه استغرب فردان لكن هذه الجملة بهذه كده فيها فيها خطأ يعني. فلعلها جمعوا فردان كسكران هنا يستقيم الكلام على وجه في كلمة فراد قال هذا خبر من الله أنه يقول للكفر يوم القيامة كما خلقناكم أول مرة على الهيئة التي ولدتم عليها وتركتم ما خولناكم أعطيناكم وراء ظهوركم قال في الدنيا بغير اختياركم وما نرى معكم شفعائكم أي أصنام الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لله لقد تقطع بينكم قرأ نافع وأبو جعفر والكسائي وحفص عن عاصم بينكم بنصب النون أي تقطع ما بينكم من الوصل وقرأ نافع والباقون بضم النون أي تقطع الجملة كده حسين أن هي سليمة هي الجملة وكأنها مبتورة جملة وكأنها مبتورة مرضو إيه يعني الفائدة المفترض يعني فائدة هذه فائدة يعني حاول أن أطيل فيها القراءة لها مراتب يعني قراءة القارئ أي كتاب لها مراتب يعني ربما في كتاب نحتاج فعلا أن نقف ونصحح العبارات طيب نسخة أخرى فيها كذا وأنا وقفت في المخطوط على كذا هذا لا باس به ولكن هناك حيان كتب يعني ربما كان الغرض من القراءة غير هذا الأمر يعني ربما كان الغرض من القراءة غير هذا الأمر فتوضع يعني يوضع كل شيء في موضعه يوضع كل شيء في موضعه بمعنى يعني هنا مثلا أو مثلا في المثال السابق يعني خلينا في المثال السابق قل جمع وحدان كساكران طيب أنا الآن مثلا لو ذهدت ونظرت وقعدت أبحث في المقبضات هذا حسن هذا فعل حسن يعني أنا لو أنا أحقق الكتاب لابد أن أفعل هذا لو قراءتي للكتاب قراءة تدقيق و... و... وسأبني عليها أشياء في الفهم ونحو هذا لا بد أن أبحث هنا لا بد أن أبحث وأنظر فيه أرجع لنسخ المخطوطات وأتأكد لأنه مالوش غير هذه الطبع أرجع وأتأكد من هذه الكلمة وأوثقها طيب إذا كانت قراءتي قراءة جرد كما أقرأ وليس البناء عليها يعني نحن نقرأ كما هو معلوم مثلا في قراءتنا في الجرد أن قراءة الجرد بالأساس موجهة له دراسة يقرأ وكأنه يراجع التفسير كأننا نراجع التفسير نمر عليه سريعا من كتب مختلفة ففي مراجعة للتفسير هذا أمر الأمر الآخر التعرف على تفسير أخرى والوقوف على بعض الفوائد وليه ذلك فالقراءة هنا يعني انصح صح وصح بأنها قراءة خفيفة هذه قراءة خفيفة فممكن هنا مثلا جمع وحدان كسكران طب كيف يكون جمع وحدان هو أصلاً المفسر في مفسر عباراته عباره دقيقة مكثفة يضع كل كلمة في موضعها وهؤلاء قلة يعني هؤلاء قلة بين المفسرين في مفسر ليس كذلك مفترض أن القارئ ينتبه لمثل هذا لذلك المفسرين كتب التفسير لكل كلمة وراءها وراءها كلام كثير هذه الكتب لا تصلح في لا تصلح في هي تجرد سريعا إلا لمتقن جدا يعني متقن جدا هو يستطيع إنه يجرد هذا الكتاب وينتبه لما وراءه يعني مثلاً حد مثلاً سنجرد تفسير الجلالين تفسير الجلالين لا يجرد تفسير الجلالين لما ينفعش يجرد إلا لو حد متمكن فعلا وإلا هو الجرد لن لن كل كلمة هو تفسير الجلالين كأنه لوحة مرسومة مثلا لوحة مرسومة أقصد ب ما إيه لوحة مرسومة أقصد إنه يعني هو فنان يعني هو يكتب كأنه يرسم ويدقق في كل كلمة وكل عبارة يضعها مثلا تفسير ابن جزاي لا يصلح تفسير ابن جزاي الجرد إلا للمستوى يصلحه ل لجرد هذا الكتاب هو يقرأ ينتبه لما وراء الكلام بخلاف مفسر ممكن تكون عباراته فيها نوع من الأمر ليس فكرةه مختصر ولا ولا مطول مثلا يقولك دكتس مجلد واحد لسهيل تفسير ابن كثير أسهل من تفسير الجلالي تفسير كثير أعتقد العبارات لا يعني العبارات في صنعة العبارة لا يوقف عليها بمثل هذا يعني أحيانا مثلا بعض الأسئلة ترد مثلا حد اعتاد على طريقة دراسة التفسير الإيجي أو طريق التر... دراسة التفسير الجلالين والوقف ماذا أراد بهذه الكلمة وماذا أراد بهذه الكلمة سيورد مثل هذه الأسئلة أثناء مثلا قراءتي في تفسير ابن كثير طبعا ده تكرر يعني حسن أن حد يسأل في مثل هذا يقول طيب هل هنا ابن كثير أراد بهذه العبارة لا لا ابن كثير ليس كذلك ابن كثير ليس يعني طريقة تأليفه ليس لها علاقة بهذا الأمر تماما لا يقصد بهذه العبارة و... يعني الأمر هذا ليس عنده طريقة المفسر هذه تختلف عن فهذا أيضا من الأمور لما يكون مفسر العبارات يعني مش مش يعني ليست عبارات مثلا مكثفة يقصد بالعبارة كل كلمة يضعها في موطن كأنه يدقق في الصياغات بهذه الطريقة فأحيانا يكون قد يكون في إذا كان الأمر من باب الجرد لا من باب يعني الوقوف والدراسة قد يكون هناك في نوع من التخفف في مثل هذا يعني لذا كان لما أقول مثلا جمع وحدان فدي على فردان ممكن حد يعترض علي ويكون اعتراضه وجهة ممكن حد يقول لي ازاي بتصحح كده من دماغي مش لازم ترجع للنس خلاص أنا لا أصحح يعني خلاص والأمر خفيف يعني أنا لا أصحح طيب ما نرجع وننظر لا بس من أراد أن يرجع وينظر فينظر ولكن أقول لعل هذا يعني الأمر في نوع ما يتخفف هنا مثلا يقول وخرى نفع والبقوم بضم النون أي تقطع هذه جملة هي النعمة هي وصلكم. اني تقطع وصلكم طيب فين وصلكم يعني هو ايه تقطع سمعني الايه تقطع فيها الآية فهو لما يريد أن يفسر قراءة طبعا هو يقول قراءه نافع والباقون هذه لعلها تحتاج إلى مراجعة هل نافع يقرا بضم النون ولا هذا يحتاج لمراجعة يعني أنا أظن هنا في حاجة ممكن تكون متعلقه ببعض الطرق عن نافع وكده بس المقصود اننا تقطع يقول اي تقطع طب ما هو تقطع وانا بقرأ ايه ده في شيء ناقص يعني تقطع ما هي في الآية مشتركه بين القراءتين هو يبين قراءه ضم النون فهل تقطع وصلكم وهذا مشهور في التعبير في تفسير هذه الآية طيب مما قد يقع في النفس الآية أنا مش بتكلم في تحقيق ولا بتكلم في شيء لا أتكلم في تحقيق أصلي تحقيق, تحقيق كلام المؤلف ورجوع للنسخ ولكن قد يقع في النفس مما رأيته مثلا من طريقة المحقق هنا وطريقة تعامله مع العبارات جزا الله خيرا أنه أخرج لنا هذا الكتاب أنه قد تكون الكلمة تقطع بصوا الكلمة اللي بعدها وظل عنكم يعني ربما كانت مكتوبة وصلكم وبعدها وضل عنكم فظننا أن الكلمة متكررة ما هي وصلكم ممكن يكون فيها حروف شبه إيه؟ حروف شبه ربما كان كذلك وربما كان الناس سقطت منه يعني ممكن تكون الناس سقطت منه وإذا أردت أن أعلل سقوطها لماذا سقطت منه فهذا قد يكون تعليلا نقصد هنا أن أي تقطع هنا فيها حاجة وقفت لو أنا عارف المعنى وقراءتي قراءة جرد أمر عليه لاستفيد منه استفادة الاستفادة التي أشرت إليها فهنا الأمر خفي فيه فيها أين الأمر خفيف مش لازم في كل شيء أقف وأروح وأبحث من أراد أن يبحث لا بأس بذلك أكل على هذا طيب والمقامات تختلف المقامات تختلف الكتاب لو بشرحه شرح دقيق لا ممكن أكون أنا محتاج هنا أرجع وأنظر طيب نرجع مرة أخرى وظل عنكم طبعا أنا ذكرت هنا قراءة يعني هذا الأمر أيضا مما يحتاج إلى طبعا الإمام إمام يعني المؤلف هنا في, في القراءات يعني متقن في, في عزو القراءات نحو هذا بس أقصر يعني لعل هذا يحتاج إلى مراجعة وظل عنكم قال ضاع وبطل ما كنتم تزعمون أنها شفعاؤكم إن الله فالق الحب والنوى أي شاقهما بالنبات بين الزرع والنخل يخرج الحي من الميت أي البشر الحي من النطقة الميتة ومخرج الميت من الحي أي نطفة الميتة من البشر الحي، وكذلك الطير من البيض والحوت وسائر الحيوان. قرأ نافع وابو جعفر وحمزة والكساءي وحفص وخلف. الميت بتجديد الياء في الحرفين والباقون بالتخفيف ذلكم الله الموح المميت، فأنا تؤفكون فكيف تصرفون عن الحق إلى ضده؟ فالق الاصباح أي شاقه حين يتبين الصبح وجعل الليل سكنا. يسكن فيه خلقه قرأ الكوفيون وجعل على الماضي الليلة. نصبا اتباعا للمصحف وقرأ الباقون بالالف وكسر العين ورفع اللام وخفض الليل إضافة طبعا دي أيضا موافقة لنفس إيه موافقة لنفس الرسم ولكن واحدة فيها على ظاهر الرسم الآخر احتمالا والشمس والقمر حسبان أي علمي حسبان يعلموا بدورهما حساب الأوقات ذلك تقدير العزيز الذي سيرهما العليم بتدبيرهما وهو الذي جعل لكم النجوم أي خلقها لكم لتهتدوا بها في ظلمات الليل في البر والبحر لأن راكب البحر والسائر في القفار يهتد بها في الليل إلى مقاصده قد فصلنا الآيات بيناها فصلا فصلا لقوم يعلمون فإنهم المنتفعون به وهو الذي أنشأكم خلقكم والإنشاء إثبات شيء لم يكن قبله من نفس واحدة يعني آدم عليه السلام فمستقر ومستودع. قرأ ابن كثير وابو عمرو وروحا يعقوب فمستقر بكسر القاف. أي فمنكم مستقر ومنكم مستودع. وقرأ الباقون بفتحهما. أي فمنكم مستقر ومستودع. والمستقر أرحام الأمهات والمستودع أصداب الآباء. وقيل غير ذلك واتفقوا على فتح الدال بمستودع. لأن المعنى أن الله استودعه فهو مفعول. قد فصلنا أي بينا الآية لقوم يفقهون والفقه لغة الفهم وهو الذي أنزل من السماء أي من السحاب ماء فأخرجنا به أي بالماء نبات كل شيء فأخرجنا منه من النبات خضرة أي زرعا رطبة نخرج منه حب متراكبة بعضه فوق بعض مثل سنابل البر والشعير وسائل الحبوب ومن النخل من طلعها قال والطلع أول ما يخرج من ثمر النخل تنوان جمع قنو وهو العذق دانية قريبة المتناول وجنات من أعناب قرأ العامة جنات نصبا عطفا على نبات وقرأ الأعشان عاصم وجنات بالرفع نسقا على قوله قنوان والزيتون والرمان أي وأخرجنا شجرتهما مشتبها وغير متشابه المعنى مشتبها ورقهما مختلفا ثمرهما لأن ورق الزيتون يشبه ورق الرمان انظروا إلى ثمره قرأ حمزته الكسائي وخلف ثمره بضم الثاء والميم على جمع الثمار والباقون بفتحهم على جمع الثمر إذا أثمر إذا خرج ثمره لا يكاد ينتفع به وينعي قال نضجه كيف يعود فخما ذا نفع ولذة وأما الحكم في بايع الثمرات منفردة عن الشجر عن هنا استطرت في مسألة يعني وإن كانت الآية ليست في, هذا في, هذا في هذه المسألة ولكن السطر يعني أن الشيء بشيء يذكر قال وأما الحكم في بيع الثمرات منفردة عن الشجر فإذا بدا صلاحها جاز بيعها مطلقا وبشرط التبقية وبشرط القطع عند الثلاثة وعند أبي حنيفة يجب القطع في الحال فإذا شرطت تبقية بطل البيع وإذا لم يبدو صلاحها يجوز بيعها إذا كانت منتفعا بها بشرط القطع في الحال فإن باع بشرط التبقية بطل البيع بالاتفاق وإن لم يشترط القطعة بطل عند الثلاثة وقال أبو حنيفة البيع صحيح ويؤمر بالقطع وأما الزرع إذا اشتد حبه صح بيعه عند الثلاثة وعند الشافعي لا يصح بيعه دون سنبوله ولا معه فينا مسافة بين الكلمتين ولا معه في الجديد يعني الشافعي في الجديد إذا أصابت الثمار جائحة بأمر سماوي وهي التي لا صنع لأدمين فيها فهي من ضمان المشتري عند أبي حنيفة والشافعي لا, لا يجب له وضع شيء من الثمن وعند مالك إن أتلفت الجائحة ثلث الثمرات فصاعدا سقط عن المشتري بقدر ما تلف وإن كان دون الثلث لم يرجع على البائع بشيء يعني باعتباري قليلا وعند أحمد إن تلفت أو بعضها ولو بعد قبضها وتسلمها رجع على البائع ما لم يشتريها مع أصلها ويؤخرها ويؤخرها عن وقت أخذها المعتاد ولكن يسامح, أو يسامح في الشيء اليسير الذي لا ينضبط ولو تعينت به خير بين الامضاء مع الأرش وبين الرد وأخذ الثمن كاملا إن في ذلك لا لقوم يؤمنون تنبيه وتذكير, ونزل تنبيه وتذكير قال ونزل توبيخا لمن أشرك كذا يتصل إلى بعده قال ونزل توبيخا لمن أشرك بالله وردا عليه وجعلوا لله شركاء الجنة يعني الكافرين صيروا الجن شركاء لله وخلقهم يعني وهو خلق الجن وخرقوا قرأ نافع أبو جعفر وخرقوا بتجديد الرأي على التكثير وقرأ الباقون بالتخفيف أي اختلق له بنين وبنات بغير علم بل تخرصا فقول اليهود عزير ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله وقول كفار العرب الملائكة بنات الله ثم نزه نفسه سبحانه وتعالى عما يصفون من وصفهم الفاسد المستحيل عليه تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض أي مبدعهما لا على مثال سبقه أن أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة زوجة وخلق كل شيء من المخلوقات مع عدم حاجته إليها قرى أبو عمر وخلق كل شيء أو خلق كل شيء وخلق كل دب وشبهه بإضغام القاف في الكاف حيث تحرك ما قبلها فإن سكن ما قبلها لم يدغمها نحو قوله وفوق كل, وفوق كل ذي علم عليم وشبهه وهو بكل شيء عليم قال لا تخفى عليه خافية ذلكم إشارة إلى الموصوف بما سبق من الصفات وهو مبتدا الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء اخبار مترادفة تلخيصه ذلكم الله المنعوت بهذه النعوت لا يجوز أن يعبد غيره يعني إذا كانت أخبارا مترادف فإذا كانت أخبارا إيه إيه إيه إيه ذلكم الله ربكم مع ذلك لا إله إلا وخر يعني إذا كان كل هذا خبر فتوصل في القراءة فعبدوا فاطيعوا وهو على كل شيء وقير رقيب على أعمالكم فيجازيكم عليها لا تدرك الأبصار لا تحيط به وهو يدرك الأبصار لا يفوت منها شيء فيبصر ما لا يبصر خلقه وخلقه لا يبصرون ما يبصر والمعتزلة يتمسكون بظاهر هذه الآية في نفي رؤية الله عز وجل ومذهب أهل السنة إثبات رؤيته سبحانه في الآخرة جاء به القرآن والسنة وعليه اتفاق لا إما قال الله تعالى إلى ربها ناظرة وقال في الكفار كلا إنما عن ربهم يومئذ لمحجوبون وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا وقال مالك لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعيروا الكفار بالحجاب وقال أبو حنيفة والله تعالى يرى في الآخرة يراه المؤمنون في الجنة بأعين رؤوسهم بلا شبهة ولا كيفية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة وقال الشافعي لما حجب قوم بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضى وقال أحمد إن الله تعالى يتجلى في القيامة لعباده الأبرار فيرونه بالعيون والأبصاد نبعد يعني كأنه نقل هذا عن العم الأربعة وهو اللطيف قال الرفيق بعباده الخبير بهم قد جاءكم بصائر قال حجج من ربكم تبصرون بها الهدى من الضلالة فمن أبصر أي عرفها وآمن بها فلنفسه عميلا ومن عمي عنها أي البصائر فلم يصدقها فعليها فعلى نفسه ولا خسر وما أنا عليكم بحفيظ أحفظ عليكم أعمالكم إن علي إلا البلاغ وكذلك نصرف الآيات نبينها وليقول أي لألا يقول درست قرأ ابن كثير وابو عمرو بألف بعد الدال وإسكان السين وفتح التاء درستا يعني قرات وقرئ عليك اي قرات اهل الكتاب بان اعنتهم واعانوك نحو عانه عليه قوم اخرون وقرا الكوفيون ونافع وابو جعفر درستا بغير الف وإسكان السين وفتح التاء اي قرات كتب الاولين وجئت بالقران منها وقرا ابن عامر ويعقوب درست بغير الف وفتح السين وإسكان التاء اي انمحت الاخبار التي تأتينا بها ولنبينه أي القران لقوم يعلمون طب على قراه ابن عامر ويعقوب اين فاعل الكلمه الفاعل ضمير الفاعل ضمير عائد على السابق على الكلام السابق الفاعل ضمير مش محذوف يا مع الفاعل, الفاعل؟, الفاعل, الفاعل ضمير الفاعل ضمير الفاعل ضمير مستتر ماشي طيب وعلى قراءة الكوفيين القراءة التي نقرأ بها أين الفاعل؟ برضو هذه الطريقة في الإجابة غير صحيحة أنت ما فيش كلمة أنت اصلا عائد على النبي صلى الله عليه وسلم يعني, يعني ليس هذا هو الفاعل. أنت أنت الفاعل التاء وليقول درست الفاعل التاء وعدك أن أقول عائد على من أين أسأل أين الفاعل طيب ولنبينه أي القرآن لقوم يعلمون قال الحق من الباطل فيسعد قوم ويشقى اخرون. اتبع ما أوحي إليك من ربك بالتدين به لا إله إلا هو أي منفردا وأعرب عن المشيكين لا تجادلهم. قوله في التفسير أي منفردا كأنه يذكر محل جملة لا إله إلا هو فالذي يذكره هنا وكأنها جملة حال فتفسير المفسر هنا لا يوقف فيه على كلمة ربك ننتبه لهذا لأنه هو الآية منسوخة فوق دي الوقت وياتحتمل طبعا الوقف ولا إله إلا هو يكون خبرا مستأنفا لكن أصل لما يقول أي مفردا أي مفردا فهو فين هذا حاليا وأعرض عن المشركين قال لا تجادلهم ولو شاء الله توحيدهم ما أشفق قدر مفروشية قال هو دليل على أنه تعالى لا يريد إيمان الكافر لا يريده قدرا كونا وما جعلناك عليهم حفيظة مراعيا أعمالهم وما أنت عليهم بوكيل مسلط على إكراههم على الإسلام نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتقول